كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الا تعبدوا الا الله ان لي لكم منه نذيرا وبشير أَنسْستَوْفِرُ رَبَّكُمْ ثمتُبُ إلَ يومَتعْكُم م تَعَن سَنًا إلَ جَلم مسَمَّ وَيؤْتِكُ الذي فَفضْل فَْله وَإِن تَوََّو فَإِنّ أأَخَافُوا عَلَيكُم عَذاابَ يَوْمِن كَب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 بعد الموت لا يقولن ان الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده ليقولن ان ما يحبس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 انقذت على بينه من ربي واتاني رحمه من عيانه فعم يتايكم ان انلزمكموها وانتم لها كارهون ويا قوم لا اسالكم عليه ما ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا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 قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا يعاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعيم وَيَا سَمَاءُ أَقَلِعِي وَغِيْضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُعدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بِنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ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 مَا يَمَسُّهُمْ مِنْ نُّعَازِبٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا ۗ أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِهَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ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 بَتٍ إلَّاهُآخِذُم بِن صَُتِهَا إِ رَبّ علىى صراتٍ مُسْتَقم فَإِن تََّمْ فَقد أَ بَ لَغْتُكُما أُرسِلْتُ بِهين إلَيكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبّ قَوْم غَيْرَكُمْ وَلاَا تَذُرّونَهُ شَيْئاء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 ققالوا يَ صَالِح قَدكُ تَفين مَرج وَ قَب هذا تَنه أَن نعبُدَ ماَا يَعبُدُأَبَ أن وَإِننَا لَفِي شَكم مِم تَدعونَ إلَيْهِ مُريبَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِن رَّحْمَةٍ فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ الله إِنْ عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْصِيرٍ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 فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَ جُمْلَةٍ لَّا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكَرَهُ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلة أألد وأنا أجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب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 وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا نُطًّا سِابِقٌ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيرٌ وَجَاءَ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ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 لَنَا بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوَاكُمْ إِلَى ركن شديد قالوا شَدِيدٍ قَالَ يَا آلُ عُتْبَةَ إِنَّ رُسُلَ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكُم فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إنه مصيب لما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء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 وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيَ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ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 يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنك فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك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 قَبْلَكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ من أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ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 نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وكل الذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا آمنون وَ تَظِرَ إِ مُ تَظِرن وَلِلَّ ي غَيبُ السَّماواتِ وَالْأَرضِ وَإلَه يُرْرجَاء الْ الأأَمْرُ كلُلّم فَعْبَدُ وَتَوَدكلَْ وَماَا رَبّكَ بغافل عما تعملون